فَلَوَلَا كَانَتْ طَرِيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمْ آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزِيْفِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إلَى حِيْثِ